مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا اذا كنا وَمَنْ وَرَفَاتًا ائننا لمبعوثون خلقا جديدا اولن يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فَأَذَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لو أَنتم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 قال لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر بنصير وانني لاظنك يا فرعون مسبورا